رضيعة الإنسان أنه خطاء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كل بني آدم خطاء لكنه نبه قائلا وخير الخطائين التوابون هل وقع من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم شيء مما ذكرنا كيف تعامل النبي صلوات ربي وسلامه عليه مع بعض الأخطاء التي وقع فيها صحابة مقربون إليه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم حاطب ابن أبي بلتعث رضي الله تعالى عنه كان من خيار الصحابة عبادة وزهدا وورعا قياما للليل صياما للنهار بكاءا في كان ملازما للنبي عليه الصلاة والسلام كان محبا له بل إنه ممن شهد بدرا ممن شهد معركة بدر والنبي صلوات ربي وسلامه عليه قال لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم أيضا أقبل جبريل يوما إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال ما تعدون من شهد بدرا فيكم فقال عليه الصلاة والسلام هم خيارنا فقال جبريل كذلك من شهد بدرا من الملائكة معركة بدر كانت كالفيصل أمام المؤمنين رفع الله تعالى بها قدر صحابة نبيه صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم حاطب له قصة عجيبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هي عبرة لنا وهي أيضا رفعة له وكذلك فيها إفشاء لشيء من إصرار دولة الإسلام لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفتح مكة كيف أراد حاطب رضي الله عنه أن يوصل السر إلى مكة لماذا حدثته نفسه بذلك هل كان هو حب لكفار قريش وتقديم لهم على حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم بل وانتسابه إلى الدين كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع قضية أمامه هي خيانة عظمى وهي إخراج لاسرار الدولة الإسلامية إلى دولة ليس دولة غير إسلامية لا بل إلى دولة معادية اخبارهم أننا قادمون لمحاربتكم فاستعدوا عجبا ما الذي دفع حاطما إلى هذا هل هي أموال أم أنها امرأة كان يحبها ام انهم وعدوه بمنصب تعالوا الى حلقتنا اليوم نكشف سر هذه القضية مع حاطب ابي بلتع يسعدني جدا ان تبقوا معنا تحجد مكانك يا اخي ان الجميع مسافرون ان الجميع مسافرون إن الجميع تمر بالانسان لحظات في حياته ربما يعني تصرف فيها تصرفات لم يدرسها من قبل او استخذ فيها قرارات معينة الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا بشرا من البشر وربنا جل في علا قدر عليه من تقع احداث لاجل ان يعالجها النبي عليه الصلاة والسلام لتكون عبرة وعيدة طبعا نعلم ان الصحابة كلهم عدود وان الله تعالى اختارهم لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام لفضلهم وكرمهم كما قال ابن مسعود يقول ان الله نظر في قلوب العباد فرأى قلوب اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خير القلوب واطهرها تختارهم لصحبة نبي عليه الصلاة والسلام والنبي صلى الله عليه الصلاة يقول خير الناس قرني ثم الذين يولونهم ثم الذين يلونهم فلا يعني لما نتكلم عن تطرف وقع من واحد من الصحابة أنه يعني خلاص أفضط الصحابة من حسابك كله فالصحابة لا يزال لهم لهم قدرهم النبي عليه الصلاة والسلام وقع بينه وبين قريش عدد من الحروب وقعت معرschة بدر انتصر فيها وقعت معرشة احد فيعني انتصر فيها الكفار وقعت الخندق لما بعد الخندق في السنة الخامسة النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يعتمر هو وأصحابه مكة يا أخي الكل يأتي ويعتمر إليها ليمنعنا نعتمر فأخذ أصحاب ألف واربعمائة صحابي وخرجوا إلى مكة منعتهم قريش ولبتوا في الحديب فترة معينة قرابة للشهر حتى كتب بينه وبينهم صلحا أن نأتي السنة القادمة نعتمر وأيضا أن يظل بيننا وبينكم صلح هجنة لمدة عشر سنوات ما في حرب. يكفي حرب كل يوم أنتم تعتدون نعتدي خذونا نعيش حياتنا فاستمرت قريش لمدة قريب من السنتين وستة أشهر فعلا ما تحارب النبي عليه الصلاة والسلام أيضا لا تحاربوا حلفاء لأنه لما كتب بينه وبينهم الصلح قريش دخل معهم كنانة قبيلة من قبائل وبكر قبيلة أخرى قالت أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نحن صحيح غير مسلمين لكن ترحلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بل, بل, بل كنانة هي التي دخلت وبكر مع قريش في الليل ليلة من الليالي بعد سنتين تقريبا وقع حرب بين كنانة وبين بكر فأقبلت قريش ودعمت بكر بال كلهم نعم كلهم كفار لكن كنانة تبع النبي صلى الله عليه وسلم وبكر تبع قريش فجاءت قريش وساعدت بكر على تغتيل الذين كانوا في كنانة انطلق رجل من كنانة حتى وصل الى النبي عليه الصلاة والسلام اسمه عمر وجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وجعل يصيح يقول يا ربي اني ناشد المحمدة حلف أبينا وأبيه الأسلد قد كلتموا ولدا وكنا والدا ثم أسلمنا فلن ننزع يدا فانصر رسول الله نصرا أبدا وادعوا عباد الله يأتوا مددا في فيلف كالفجر يمشي كالسيل يمشي مزددا فيهم رسول الله قد تلبدا إن, إن قريشا أخلفوك الموعدة وقتلون ركعا وسجدا تهز الجبال هاي. تهز الجبال يقول إن قريشا أخلفوك الموعدة وقتلونا ركعا وسجدا فالنبي عليه الصلاة والسلام قام وقال نصرت يا عمر بن سالم وقام وبدأ يكون يعني الجيش ويحاول النبي صلى الله عليه وسلم أنه يريد أن يغزو مكة لم يقل لواحد من الصحابة أننا سنغزو مكة فاصطر بعض الصحابة على ذلك وشكوا من ضمنهم طبعا تعلموا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يخبر كل الصحابة كل إسرار يعني أيضا كان في عبد الله بن ابي مثلا منافقا كان في يعني مجموعه ممكن ياخذون كان في يهود في المدينة ويعلم منهم اي يعني وكان يعلم منهم منافقين وايضا يهود المدينه ممكن واحد منهم ياخذ الخبر مباشره يعني يخرب على النبي صلى الله عليه وسلم المشروع حافظ ابي بلفعه صحابي جليل مما شهد بدر وايضا كان لا شك في فلاته وصومه وعبادته لكن الصحابه الذين هاجروا من مكه إلى المدينة كلهم يعني اهلهم واقرباؤهم وبعضهم لا يزال بعض اولاده في مكة عنده من يحميهم في مكة يعني لما يأتي مثلا في مكة واحد من كفار يريد ان يضرب واحد من جماعة عمر ابن عم عمر يقومون جماعة يقولون لا ما عمر في المدينة احنا ندافع عن, عن ابننا لكن حاطب كان ملحقا بقريش ليس منها من ستان مكة جاي من بلد اخر فهو اصلا عنده بعض اولاده لا يزالون هناك وقريش تؤذي اولاده وليس في احد يحميهم فأراد أنه يصنع صنعا إلى قريش تحفظه قريش له ويعتبر يعني جميل قدمه لهم بحيث أن قريش تحمي يعني يبتعدون عن الأذى ويقولوا لا حاطب يا جماعة عملكم جميل فابتعدوا عن, عن, عن أهلك إيش اللي عمل حاطب أخذ ورقة صغيرة كتب فيها لقريش يعني حتى كلامه كان كلام مؤمن يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتجهز لحرق وأظنه سيحاربكم أي نعم نعم وأظنه سيحاربكم ولا أظنكم تقوون على قتاله يعني حتى ما قال استعدوا جيدا لقد يقول أصلا جي حاربكم أظن بحاربكم أصلا حتى لو حاربكم والله أن الله عليكم يعني شوف حتى كتابة كتابة لغة مؤمن ولغة واحد ما أوده يكتب لكن أحيانا الاجتهاد ربما أدي لها يحاول أن يخلي الكلام مستمع أخذها وأعطاها امرأة قال يذهبي إلى مكة وسلميها لقريشي النبي عليه الصلاة والسلام جالس فدعا علي والزبير والمقداد ثلاثة قال اذهبوا إلى روضة خاخ روضة خاخ منطقة قريبة طبعا الروضة هي المكان لمجتمع فيه عشاء ابو كلا يكون فيه ماء أو فيه مرعى يعني قال اذهبي اذهبوا إلى روضة خاخ ستجدون امرأة على ناقة معها كتاب إلى قريش جيبوا الكتاب بس ما قال اقتل المراه يسعر. لا لا جيب الكتاب جاء الخبر صلى الله الخبر من الله الكتاب حاضر طبعا ما قال لهم انه بنحاضر حتى برضه الصح ما يعملوا مشكله على حاط ذهب علي والزبير والمقداد الى الموضع نفسه كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر اليها وصف قتل الجنه في الموقف الفلاني الان واذا بهم يجدون المرأة في الموضع الفلاني واقفه اليه ماشي المكه اقبلوا اليه واعترضوها قالوا لها اخرجي الكتاب قالت أي كتاب قالوا معك كتابي لأهل مكة طلعي الكتاب الرسالة اللي معك طلعيها قالت يا جماعة ما معي رسالة فتشوا فتشوا الرحل فتشوا الحقائب نزلوا الرحل نظروا تحت البعير ما في أي كتاب فقال لها علي والله ما كذبنا ولا كذبنا لا كذبنا عليك نده لها كتاب ولا كذب علينا. ولا كذب علينا والنبي صلى الله عليه وسلم ما كذبوا الله مع الكتاب والله لتخرجينا الكتاب او ننزع النصياب باب قال له تفتيش يعني تفتيش الجسم <تصفيق> بننبطخ فيها بنطلع الكتاب لا تخرج الكتاب اولا ننزع النصياب المراه رات ان الرجل قدامها جاء قالت لو سمحتي وممكن و... ايوه بقى ثلاثه يا <تصفيق> فقالت لما وصل الحال لهذا قال صدوا عني <تصفيق> روح انت وياي شويه ابطلع ال... اهدى شوي هدي الامور بقى بأ... اعتراف الان خلاص بطلع الكتاب يكرم فصدت عنهم ونزعت خمارها فيض الحرص يا اخي المراه على الستر مع ان المراه مدي كتابه في خيانه عظمه الى قريش وايه مع ذلك ما ذكر في الحديث الكبرى ومسلمه لكن انظر كيف حرصها على الستر انها تقول لهم انا ساتطلع الكتاب ساخرجه لكن اذهب حتى ما تراني وترى يعني جسمي فذهبت المرأة جانبا وخلعت خمارها من على رأسها وإذا المرأة شوف أيضا ما خبأت الكتاب وإذا المرأة قد في الكتاب وجعلته في ظفائر شعرها يعني مهما تفتش لا يمكن نكتلس فحلت الشعر وطلعت الكتاب وقيل انها جعلته بين الظفائر يعني الآن المرأة لم يكون شعرها طويل يتجعل جدائل ظفائر فقيل ان الشعر الطويل هي وضعت الكتاب في النص وجدلت عليه, عليه, عليه, عليه بالله وين أحد يكتشفه هذا يا رجال اليوم لو واحد يهرب حشيش ولا هروين لا أعطيهم طريقة وتهربتها المكان من بيكتشف بالله إذا كان كلاب بوليسية هذه فكرة من الله شاء الله بتطبقها قريبا المقطود أن المرأة يعني خبأته بهذه الطريقة فجاءت قالت تفضل هذا الكتاب أخذوا الكتاب ما يدرون إيش اللي في الكتاب الآن ومضوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليه قال رسول الله هذا الكتاب حاطم أبي بلتعه جاد عارف وضعه كشف فالنبي عليه الصلاة والسلام فتح الكتاب طبعا هو ما يعرف يقرأ فأعطاه من يقرأ فهو لما يقرأ واحد والنبي طبعا عليه السلام يسمع معناها أنه ليس وحده اللي يسمع معناها أن الأمة اللي جالسين كلهم يسمعون وبالتالي النبي عليه الصلاة والسلام لا بد أن يتعامل مع الموقف تعاملا حازما ان المسألة ما هي بينه وبينك يا حاطب المسألة الآن انكشفت احنا لو اتخذنا قرارا صارما معك يا حاطب ربما بكرة فلان بعد يرسل رسالة الخيبر وهذا يرسل رسالة الهرقل وهذا يرسل الكثرة وخربته علينا كيف تصرف النبي صلى الله عليه وسلم مع حاطب سأذكره لكم ولكم ايضا ايوالحبة بعد هذا الفاصل القطير فلا تذهبوا بعيدا تحديد مكانك يا اخي ان الجبيع مسافرون ان الجبيع مسافرون ان الجبيع مسافرون إن تحجز مكانك يا أخي إن الدميع عم سافرون إن عم سافرون كيف تعامل النبي صلوات ربي وسلامه عليه مع حاطب رضي الله تعالى عنه مع صلاحه وتقواه ودينه كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم معه حاطب طبعا يسمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعني يقرأ عليه الكتاب وينتفض ماذا سيسهل لان يعني أنا أرسلته لهم أنا في طيبة لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيستمع إلي, إلي ولا أخدوه فقول له وقطعوا هل بيعطيني فرصة ذاته عن نفسي ولا لن يعطيني فرصة هو أضحى ترى النبي صلى الله عليه وسلم بيحاربكم كتاب سلم ما عمر سلم عمره عمر ما تحتاج تحقيق وعمر جالس ومكر صحابة جالسين وبيتعاملهم صرامة مم. بعدين هذه حرب ما قال ترى النبي صلى الله عليه وسلم بيأخذ أموالكم ولا ترى بيتزوج بنتكم ولا لا مم. استعدوا للحرب ما قفتك يا انتبه الصحاب حاطب ما يدري هو رسول الله صلى الله عليه وسلم بيستمع مني أداف عن نفسي ولا لا بيعطيني فرصة أتكلم ولا لا عند السعدات يستمع الرأي الآخر ولا بس رأيه قرأ الكتاب من حاطب من أبي بلسعه إلى من يراه من قريش إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الحرب لحرب وأظنه يقصدكم ولا أظنكم تقوون على قتاله فنظر النبي صلى الله إلى حاطب قال ما هذا يا حاطب شوار حواره يقول الله حواره بهدوء ما قال حافظ لا, لا, لا, لا, لا, لا, لا, لا". عطو فرصه يا اخي قال ما هذا يا حافظ <حاطب> قال يا رسول الله لا تعجل عليه لا تعجل وهو يدري ان بالقران لا يعجل عليها يا اخي ما عجل على يهود ونصارى وهم يتعاملون معك كيف بيعجل على صحابي ومن اهل بدر ايضا قال يا رسول لا تعجل عليه يعني ما تعجل يعني فهمت لا تعجل عليه اه يعني واضحه عليه واضحه قال يا رسول الله إني طبعا الصحابة يعني منهم من كاد يعني لو النبي صلى الله عليه وسلم تارك لهم المجال قاموا وقتلوه يعني وأبحى ما يفعل لا تفسير فقال يا رسول الله لا تعجل علي إني كنت امرأا ملحقا بقريش ولست منهم يعني أنا أصلا عمر من بني فلان من قريش وعدوي وفلان من بني مناف وفلان من بني هاشم أنا من لست من بني أحد انا أنا رجل ملحق بهم جاي كده داخل عليهم قال يا رسول الله أني كنت امرأة ملحقا بقريش لست منهم وإني أردت أن ألتمس عندهم يدا يحسن بها إلى أهلي وموالي الرجل عاطفته غلبته يعني على زوجته وأبناء اللي هناك يا رسول الله أنا, انا, انا أنام وأستيقظ وأنا أفكر في عيالي اللي هناك أفكر في أختي اللي هناك أفكر في, هناك افكر في أخي الضعيف اللي هناك أنا نستمت العمر وغتمان كل واحد عنده قومه هناك أصلا عيال عمه وعيال خاله أنا ما عندي أحد أنا يعني أفكر في أبنائي أردت أني أعمل شيء لقريش خدمة إذا جاء واحد يضرب ابني او يؤذي أحد لأني مسلم يتذكرون أني أحسنت إليهم فيتركونهم بس والله ما شككت في ديني قط لا تشك يا الله كفرت لا والله والله ما شككت في ديني قط ولا أحببت الكفر على الإسلام قط يعني أبدا لكن يا رسول الله أردت أن أكسب به جميلا عندهم أسكت الآن تقضي ما تر الرأي ما تر شكت النبي عليه الصلاة والنظر إليه. قال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق هذا <تصفيق> هذا نفاق يا. يعني يا رسول الله يكتب ويرسل دعني أضرب عنق هذا المنافق حتى ما واحد يفكر يوم والأيام يعمل مثله قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد صدقكم لا صدق. يعني هالكلام ترى ليس حجه مخترعها صادق لقد صدقكم ثم قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل لاحظ النبي عليه الصلاه ما ينسى التاريخ دليل الشخص اللي كان تاريخ حلو يعني احنا مشكلتنا اليوم ننظر للنقاط النقاط أحسن السودة <تصفيق> يعني تلقى الواحد وقع بينه وبين صديقه مشكلة ثم كان صديقه قال اصلا انت ما تفها وصار بينهم مشكلة وتفارقوا طيب انظر للتاريخ الحلو يا صديقك صديقك هذا قبل سنه كنت محتاج سياره واعطاك سيارته استعملتها شهر ما اخذ منك ولا ريال صديقك هذا هو اللي توسط لك وشفاع لك ودخلك في الوظيفه صديقك هذا لما مرض ابنك وانت مسافر رافق معك المستشفى اسبوع تفتكر قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم كل حسن العهد من الإيمان الوفاء يا ثواني الوفاء النبي عليه الصلاه والسلام ما ينظر فقط إلى خطأ واحد لحافظ وهذه يا جماعه مع الاحداث لا بد ان ننظر الى يعني التاريخ السابق للشخص ونتصورك حتى أخذ التعامل مع زوجتك تعامل الزوجة مع زوجها يعني أحيانا امرأة ترسل إلي ولا إلي غيرها تقول يا شخص اكتشفت أن زوجي عنده علاقة بفتاة ورأي صور في الموقعة ولا صور في إينيلة أو في جوالة وأنا الآن أريد أن يفارقه أقول طيب يا أقتي انظري أنت كم صار اللي سمعت تقول خمس سنوات هل خلال الخمس سنوات يعني أتى بفتاة للبيت وفجر بها ولا أثناء سفر في تسقطين خمس سنوات وتذكرين موقفا خلال أسبوع والأسبوعين النبي عليه الصلاة والسلام ينظر للأهد كله السابق فقال عليه الصلاة والسلام يا عمر وما يدريك إنه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال عملوا ما شئتم فقد غفرت لكم طبعا حاطب رضي الله تعالى عنه بعدما سمع من النبي عليه الصلاة والسلام ذلك ازداد حماسا للدين بدل ما كان يعني قبل ربما ارسل إلى قريش ازدادت رعنا عليه حقيقه انا لي وقت الآن يا عبد العزيز الان النبي صلى الله عليه وسلم اكد صحابه احسنتي بسبب وبعض الناس أي. الان يتسرع في تكفير كثير من الناس ولا يتاكد هل هو جاهل انهم مكره صحيح ما الذي دفع الى هذا لذلك العلماء لما تكلموا عن تكفير الاخرين النبي صلى قال إلا أن تروا كفرا جواحا عندكم من الله فيه برهان ذكر خمسه شروط <تصفيق> أن يكون كفرا وبواحا واضحا عندكم الله فيه برهان يكون واضحا وأن يكون فيه دليل وأن يكون جلل من الله تعالى ما هو جلل من كلام عالم وأيضا يا أخي يعني أننا ينبغي إذا أردنا نحكم على الإسلام لا ننظر إلى صرفات أتباعه ننظر إلى صرفات الإسلام نفسه إحنا ممكن أحيانا أجي مثلا إلى صرار لو جيت عند أحمد يقول يا أحمد الله هديك أنت يعني أخواتك ما يستران وستران فيقول أحمد يا أخي إمام مسجدنا والله خواته ما يستطرق ايش دخلك بمن مثلكم احنا نتكلم عن احكام الشرعية ما نتكلم عن فعل فلان ولا فلان لذلك حتى اليوم لا ينبغي واحد يقول الاسلام يا رجال كل اسلام ما هو مضبوط تقول ليش قال والله عارف واحد مسلم يسرق ومسلم يزني ما عليك من المسلم اللي يسرق ولي يزني انظر الى اصول الاسلام حتى في تعاملنا ما يجوز واحد يأتي ويفتري على الهندوس بسرية ليست موجودة فيهم ثم يقول في واحد هندوسي يفعل كذا كفار. ويعبدون يعني أصناما ويعبدون البقر لكن كذلك لا تذكري عليه بما ليس فيه يبقى على ضلاله لكن تصرفات الأشخاص تحكم على هذا كذلك لو واحد جاء طردا وحكم على شركة معينة ولا على الأطباء قال الأطباء رجالهم فاشلين قلت ليش قال في طبيب يشتغل فيه من الصوفة في جنبنا أفشل واحد في العالم وحكمت على الأطباء كلهم عشان طبيب واحد كذلك من يتعلق في الحكم على الإسلام مشكلتهم أنه بسرعة لأن نخلص لوت مشكلتهم <تصفيق> يقول خلاص نتكل مثل هذا أن الشر يعمل والخير يخف وه وهذه مشكلة أحيانا أيضا قد تجر إلى تسار أيولا حب الكرام يعني كانوا بودنا أن يعني نتحدث معكم أكثر وقت مرات نخرج إلى المقطع الذي نختم به حلقتنا في كل يوم في إعلام جديد كما نعود إليكم بإذن الله تعالى <تصفيق> تحفظ مكانك يا أخي إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون نعم إن من الله كرام بالشيبة المسلمة ولما شاب إبراهيم عليه السلام وخرج الشيب في, يعني في رأسه ودحيته البياض قال إبراهيم ما هذا يا ربي فقال الله تعالى هذا وقع فقال ربي جدني وقعن ولا شك حقيقة أن يعني أيضا النبي عليه الصلاة يقول ما من شاب يوقر شيخا لشيبته شو يا أخي ما من شاب يوقر يعني يحترمه شيخا لشيبته عشان شيبته بس إلا قيض الله تعالى له في كبره من يوقره لأجل شيبته وهذا يا جماعة يدلك على يعني أن الجزاء من جنس العمل والناس اليوم قد يوقروا بعض كبار السن إذا كان وراه فلوس ولا مثلا بيورث ملايين ولا مثلا شاف على سياره فارهه ولا غير ذلك بينما اذا كان على غير هذا مو وقره لا الاصل أنه يوقر لاجل شيخوخته وكبره السن حتى لو كان انسانا بصيرا حتى لو كان يا اخي يعني يمشي على كنف الشارع امامك ولا ربما يعني على فقط الله يجزيكم خير يا شباب بارك الله فيكم انتوا ايها اهل الكبار, الكبار الكبار والكرام اسال الله تعالى ان يوفقنا ويياكم بكل خير وان ينفعنا وياكم شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته مسافرون مسافرون على هدانا سائرون